أَهْلَ كِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا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 غلّت أيديهم والعين بما قالوا بل يداهم بسُوقتان يُنفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيراً منهم. لَإِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُوِّيا نَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَلَّبَ الضَّآءِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطأ فأهى الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين